وردت أ س ئ ل ة ك ث ي ر ة يعني تبلغ حوالي ع ش ر ة أ س ئ ل ة تتعلق بالفتوى ا ل م ن ق و ل ة عن فضيلتكم في الجهاد في دماج ن ص ر ة ل إ خ و ا ن ن ا أ ه ل ا ل س ن ة هناك و سؤالهم هو أ ن الفتوى ا ل م ذ ك و ر ة هل هي خ ا ص ة ب أ ه ل اليمن أ و تشمل أ ه ل اليمن و غيرهم و كذلك هل تشترطون في ا ل م ش ا ر ك ة في الجهاد بالنفس إ ذ ن الوالدين أ م لا بارك الله فيكم ووفقكم لما يرضيه امين و إ ي ا ك م السامعين الجواب الحمد لله قرينه سياق الكلام و سباقه عندي تدل على أ ن المراد أ ه ل اليمن أ ن ف س ه م ل أ ن هذا في قطرهم و هم يعايشون ذلك و أ ه ل ا ل س ن ة منهم و الرافض و الروافض و ا ل ب ا ط ن ي ة المعتدون على مركز دماج منهم فهم المعنيون و لهذا اشترطت اشترطت أ ن يكون ان تكون هذه ا ل ن ص ر ة عن طريق ا ل د و ل ة عن طريق ح ك و م ة اليمن نفسها ف إ ذ ا ع ج ج ت ا ل ح ك و م ة و شغلت أ و لم تجب كان على أ ه ل اليمن ن ص ر ة إ خ و ا ن ه م و يمكن أ ن يقال حتى غير اليمنيين إ ذ ا أ ر ا د و ا فلهم ذلك لكن هذا عن عن طريق حكامهم هل ي أ ذ ن و ن أ و لا ي أ ذ ن و ن هم أ د ر ى بالحال و المال بقي أ م ر ا ن أ ح د ه م ا إ ذ ن الوالدين فهذا كغيره إ ل ا أ ه ل ص ع د ة سواء دماج أ و غيرهم فهذا لا يشترط فرض عين عليهم فرض عليهم و ا ل ر ا ف ض ة كما خبرت من حالهم و ادركت بدءا من ابن سبع عليه لعنه الله إ ل ى اليوم لا يرضيهم إ ل ا ا س ت ب ا ح ة دماء أ ه ل ا ل س ن ة و أ ع ر ا ض ه م و أ م و ا ل ه م حتى لو تنازل حاكم قطر من أ ق ط ا ر ن ا عن كرسيه و منصبه و سلمه لهم ف إ ن ه لا يرضيهم ذلك ع ل ي ه ا لعائن ل الله ا ل م ت ت ا ب ع ة أ ع ن ي ا ل ر ا ف ض ة فافهموا أ م ر آ خ ر في ا ل ح ق ي ق ة يعني انتشر عني أ ن ي أ س ت ق ب ل التبرعات ا ل م ا ل ي ة فتحولوا على حسابي في الراجح و هذا خ ط أ في الفهم هذا خ ط أ و ا ل آ ن و أ ن ا أ خ ا ط ب ه م و اخاطب المستمعين عبر موقعين هما موقع ميراث ا ل أ ن ب ي ا ء و موقع مكتبه ا ل ط ي ب ة ا ل أ ث ر ي ة و ث ق ه م الله كذلك من يقدر على نشر هذا عني في سحاب أ و غيرها و قد نشر أ ن ي لا أ س ت ق ب ل التبرعات أ ب د ا ً ولا أ ر ض ى بذلك نعم بارك الله فيكم هذه أ س ئ ل ة ومن اراد ان يتبرع بشيء عن طريقي فلياخذ اذني مشافهه او مراسله نعم وانا لست مخولا بذلك لان هذا من شان الدول مع تعاملها مع بعضها نعم